الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادن الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين أفحسنتم أنما خلقنا لكم عبثا وأنكم لا ترجعون اتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو الحق العظيم ومن يجعل مع الله الهه آخَرَ لا له ذلك واله له سننا عند اغفر ورحم وأنت خير الراحمين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعب وإياك أستعين إذ بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضالين آمين <تصفيق> أيحسب الإنسان أن أي يترك سدى ألم يكن طفة ومكان علاقة فخلق فسواء فجعل منه الزوج من الذكر والأنثى أليس, أليس ذلك بقادر على أي رحمة موت الله